لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف تساهل المسالك المخصصة للحافلات جولان هذه العربات وبالتالي تيسير تنقل الأشخاص داخل مواطن العمران يعتبر الجولان بهذه المسالك مخالفة عادية يعاقب مرتكبها بخطية مالية